واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحلاجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 وقد ف ف موسوعه م النابلسي ر ر ع ب ف ي ت ق و و ن ت أ ر ر و ن ف للعلوم ر ث ك أرضهم و د ي الاسلاميه ر ه م م و و أ ا ه م و اسماء الله ا ل ى كل شيء ي ق د ح س ن ا النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة فَإِنَّ ا ل ل ه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 ومن ََ يقلك َ ن ُ منكن ُِ لله َِِّ ورسوله ََُِِ وتعمل َََْ صالحا ًَِ نؤتها, نؤتها َُِْ اجرها ْ مرتين ََِ و َ أ َ ع ْ ت َ د ن َ ا لها ََ رزقا ًِْ كريما ًَِ يا َ نساء ََِ النبي َِِّّ ل َ س ْ ت ُ ن َ ك أ َ ح َ د من َِ النساء َِّ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 و ا ل م ؤ م ن ا ت و ا ل ق ا م ت ي ن و ا ل ق ا ت ا ت و ا ل ص ا د ق ي ن و ا ل ص ا د ق ا ت و ا ل ص ا ب ر ن و ا ل ص ا ب ر ا ت و ا ل ا ن و ا ل ا ك ر ا ت و ايها ل الاخوه ا ل م ت ص د ق ا ت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 موسوعه النابلسي ا ب ي إ ن للعلوم ا ل ا س ر ا ج ا م ن ي ه ا وبشر ا ل م ؤ م لهم ن ن بأن ي من الله ف ض ل ا ل ح س ن ا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 ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي و َ ح ل َ ل ن ا لك ََ أ َ ز ْ و َ ا ج َ ك َ التي َِّ اتيت َ أ ُ ج ُ و ر َ ه ُ ن َّ وما ََ ملكت َََْ يمينك ََُِ مما َِّ اخاف الله َُّ عليك َََْ وبنات ََِ عمك ََ وبنات ََِ عماتك َََِّ وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي ه ا ج ر ن معك و ا م ر أ ة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي أ ن يستنكحها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 من ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوا فان الله كان بكل شيء عليما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 ولا ولا نسائهن ولا ما م ل ك ت أ ي م ن ه و ا ل ل ه إن الله ك ا ن ع ل كل ى ش ي ء ش ه غ ي إن ا ل ل ه و م ل ا ئ ك ت ه ي ص ل و ن على اجتماعي عليه ل و س موسوعه ا النابلسي ي يؤذون ل ل ع ن ه م ا ل ل ه في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة وأعد ع لهم ذ ا ب ا م ه ي ن ا